انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ما الدعاء اذا ولهم مدبرين وما انت بهذه العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 وَكُلٌّ آتُوهُ داخِرِينَ وَسَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ